مثلهم كمثل الذي سوقناه فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في غرما لا يبصرون صمّبكم عميم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 فَلَا تَجْعَلُوا رَبَّاهِ أَذَّدَوْنَ وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِنْ مَا نَزَلَ عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِنْ نَتْلِي فَأَتُو بِسُورَةٍ مِنْ نَتْلِي وَدُعُوْشُ هَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَدُعُوْشُ هَدَاءَكُمْ فَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِّلْكَافِرِينَ